سموا على السنة لتمسكهم بالسنة والجماعة لاجتماع قلوبهم على الحق وعلى قيامهم بهذا الدين ونصر الدين رب العالمين فيجب يتحقق هذا اللفظ واقعيا ويكون أهل السنة مجتمعين حقيقة لا مجتمعين بالأهل